بسم الله الرحمن من احب الا انها قصه الشيخ الحاج تركى الله يكون فقير من صار غارق يا هنا انه بجانبي كان قصية البلد لصاحبين تنباطين يوصيه ما في السبيل فيدرج عجب أثماً كان يوصينا فيه وردنا وصلنا إلى المسجد الحرار فأخبر ربي أني من شوك إلى بطاعة واستألات أن ينمعني موالدة بن جد مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى صاحب الأسلام ندى لهم من شديد ماذ ذو ما ظن شديدا فورا ننتهل النور وكنت محيمه فارضيت الله في بي فارضيت صاعدي اذا رضت ان يقبلني في احرامي وان يذلني في اقرب مكان الى مكة فعاد الله عنه جزا من راض يجد ويتقبلني مصالحين ولز وان يا حول من دبي وبين جوار بيتك والقراب فدم سال من فك امر فكم من سال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه <تصفيق> كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يمرض من حج السنوات العديدة على هاتفنا وقم لم يمثل من يمثل والطالب لا تنسكي بالذبور وإن وذنبهم يسمعون الدموع تلبي لبيك الله وما لبيك لبيك لا شديك بتلبيك ترصدقوا قلوبهم وتلبيتهم إلى أمور الفضاء يسافرون